ولا ادوار الا عرض وصلنا على الظالمين وصلى على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وبعد احنا كنا جولنا من الدنيا مياه. يا يا ها يا وأخرجوني من الدنيا فواء الصفا على رحيل بلا زاد يبلغني وقدموني وحملوني على الأكتافئة ربعة من الغجال وخلف من يشيعني وقدموني إلى المحراب وانصرفوا خلف الإمام فصلى ثم وادعاني وقدموني من حراب وانصرفوا صلوا علي صلاةً أركوعًا لها ولا سجدًا لعل الله يا رحمني وانزلوني الى قبري على مهال وقدموا واحدا منهم يلاحدني وكشف الثوض عن وجه لينظرني لي واسكب الدمع من عينيه أغرقني فقام محترما بالعزم مرستميلا وصفف لبانا من فوقي وفارقني وقالاه لو عليه التر وقالاه لو عليه تربا والثاني هو فسمتواب في ذمى المتل قبر لا امهنا كولا ابن ولا في ابن شفيق ولا اخي انسني <تصفيق> وفي ذمى المتل قبر لا وهارني صوره في العين اذ نظرت من حول ما طلع ما كان قد حسني كري ما كلمه اقول لهم قد حالني امرهم جدا ففي الزعاني كري في سؤالهم ما ل سواك من يخلصني ضمن علي بعفو منك يا أملي فإنني مؤثق بالذنب مرتهن ضمن علي بعفو منك يا تقاسم الأهل المال بعد من صرفوه وصار وزري على ذهري فأثقرني واستبدألت زوجتي بعلا لها أبدلي على الأموال والسكن واستبدألت زوجتي بعلا لها أبدلي وحكمته على الأموال والسكن وصيئرات ولدي, ال... ولدي عبدا ليأخدمه وصار المال لهم حللا بلا صمانين سراب سراب يعذبيها ويضلهم وصار المال لهم حللا الدنيا وزينتها وانظر الى فعلها في الاهل والوطني لا من حوى الدنيا بآجمعها رحمها بها بغير الحمض والكفن لا من حوى الدنيا بآجمعها فاحبني انام وراحت من دنيا كوارض بها لو لم يأكلك الا راحت البدن يا زارع الخير تحصد يا زارع الخير تحصد بعده ثمرى يا زارع الشر ض على الوهاني يا زارع الخير تحصد يا زارع الشر ض على الوهاني يا في عمل الاسيان والتصبي فعلا جميلا لعل الله يرحمني انفصو اي حقي حسنا حساتجا زينا بعد الموت بالحسني انفصو اي حقي توبي واعملي حسنا حساتجا زينا بعد الموت بالحسني الصلاه على المختار سيدينا ملل البرق في الشام وفي اليمن الصلاه الحمد لله ممسنا ومؤصبحنا بالخير والعفو والإحسان والمناني الله أكبر وعور رحمه الله تعالى واخرجوني ويقصر من الدنيا الدنيذا فوأسفا سنة على مرغوي وحنا دوغ على الرحيل صفر بلا زاد صحي أن انا صحيلا سو يبلغني متى ما الزاد كاسو يبلغني غارسيا وحتل ما ما بان مرخا سو حويا ان بلا صحي اه ليش ان كصوديا كان غاليا wa mid aad u dheer sahida watan way liidataa taas aan murugo igu hayso wayaan macnaha bayd ku marqaan allahum musta'aalee khulan wuxuu di marka wa akhra jooni way gaasare min adunyaa adunyaa marka subax weeyaan bay gaasareen fawaasafan ama waxaan aad murugaysanahay ala صفر بلا زادي صحيح لعانا زادي كاسو يبلغني إجارسية مركعة أما صحيح لعاس أو إجارسيس ما شعنك الصعود اللهم استعان حسن البصري أي وحويري رحم الله رجلا لم يغرغه كثرة ما يرى من كثرة الناس وحويري الله أم حريصو نين أنكو كتسو من بذيذ وحاو أركب oo dadka badiyooda dadku waxa uu badan yihiin sharka u badan yihiin mararka dadka waxa way ah adduyaha asraar taam maraxa waxa way adduyada ku raaxaysanaya ilaahayna ka go'ay qofka aan ku kasoobin ka laa maxareesow yidii marqa ibn adam innaka tamoot wahdaka adu kariga ba dimankow watad qabr wahdaka وتصعص وحدك كليان بالغوسان وتحاسب وحدك كليان بالوحسن حسن بس مرق مخا ضدك فرهب بدل مخا لك غلين يعني هو حوايا لما دوني سو مرخص ان الله هو قال كان الله بالخلقيريا بني ادم واخما مشغولين عليه طولان و مركاسبحويا غش حصل بصلثكم مند ما أكثر بد ذكر الموت إلا رأ ذلك في عمله ولاطار ولا عمل بد ولاطال عمل بد قبل إلا أصاء العمل ح وج ق في مرك ح الله مستعا غ ح مب إلا ذكر عملكيس كقا ي عملسا. با مرخه واناكسنان اياه ولقيل ايدي الديلة لما قايا ريسه إلا هاديكاله عمل كيسو حمي اياه مرخه السلاح هذا ها يمدهما نيسي الحادة يوحهم باس كيسا مينيسا لكن مرخه السلاح هذا يا حادة منكر من النكير اللي قوقي والله يه مرخه سبحوه اياه واتكبا قيسا مرخه اللهم استعان وعليه تكلام مين الله وقع روى مرخه مجيغت مرخه اينو سعنب الهده الحوري شاك أما كني مركز محاوية النظيم كاني وحوية المركز قيريلي صغير ومركز محاوية تلمامي يد ما شري وحملوني ويحنباريم نفتي مركز بحري كو وحملوني ويحنباريم على الأكتاف قربها يقو حنباريم أربعة نفر ومن الرجال رقك ماذا وخلف قلاشا ايضا وحاء من قف يشييعني السلوطنية ذاتك إلغاء الجنازلة تشييع الجنازة السميني qabriga markaa janaasada ur qaacay bay la socdo iyo daba socdo uu yiri markaa ana dee gaari baa hadal ugu qaaday laakiin waxa la sabayn jiray waan sidoo sunnadu ay tahay hadii laga maamulin karo gaariga waa in la iska daayay waxa markaa وهي المركة المركة وحوة ينتهى صوت المامية سادق النبي عليه الصلاة والسلام وحويله إذا وضعت الجنازة الجنازة المركة يلقق فاحتملها الرجال على أعناقهم رقنا قلت وذلك حنبارا فإن كانت صالحة هذي مذونا السنة يتعيقارة وحيورا قدموني قدموني رأي وضع مركة هذي أي مركة وحوة يمذونا السنة ينهينا وحي أرى يا ويلها أين تنهبون ولذلك نفهم هذه اللحة سيوهة إنك أمبان مغليني وحي على عالك يكتبعي يواليابي سامر خام. يا ويلها هو قيلي أين تنهبون حق يتقيني سين بيناها أين تنهبون بها حق ين تقيني عليه السلاة والسلام يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمع الإنسان لصعقة شيول با او مرخا حيوانا ايا مقليه مرخا عودكيده الا مرخا انسا جنيه انسي, إنسى مويانه انسان كاسو حديو مرخا سحو يا مقل لهانا لصعقه وصو الىها ومرخا كوما لود جل لها وحمرون ويحمبارن على الاكتاف قربها يوحمبارن اربعه نفر من الرجال رق الكميه وخلف الجرا سيدنا منطفا يشيع لي اسغوتيو مرقاي داصودا وقدموني حباشي مرخه لتي الله مستعان شيخ علي غوريو مرخه سبحا ويا حواريي مرخه لو دا داي مرقاه مرخه وخروا قدموني مرخاس يهرم الريم الى المحراب المحراب كي وانصرفوا ولما مرخه سبحا ويا اللهم استعان وقدموني وحيوفوا المريا إلى المحراب حق المحرام كإمامك وتعليحي وانصرفوا ويجعلين الدباء أبحين أما وانصرفوا ويقدومي خلف الإمام إمامك قداشيسا فصلاوتك ذي ثم ودعني ويستغوتي أي اسمه صلو مرخاسي تكليم عليها تشيدا سلو لي صلو عمر بينا قلت سلو وحي علي تصيدا صلاتا صلات لا ركوع, وح ركوع سجودة وح سجودة الله وحده ركوعا و سنان ولا سجود وح سجودا و سنان لعله الله الاه وحموده يرحمني يرحمني انني حبيستون و و الى مره و هيو سجودنا لا دودمشي جنازه و تكبير و صلاه و ركوع و سجودا مدنا مره مرقه اللهم استعوا عليه تلا ويقول <سؤال> لمرخص وانا جوانا ارقوه يعني اضوك اله اللي هو ارقيني ومرخص سبحوه ياب الله دنبقي سين وقافه السلحة دي في مرخص سبحوه المسلم في سيح رصاصاري او يقول لمرخص سبحوه ياب عليه الصلاة والسلام ما من رجل المسلم قف مسلم المجد ويموت سلمانيا فيقوم على جناسة سيثول الساعة يعني اربعون رجلنا فطنن لا يشركون بالله شيئا اله احباد ربك ان تبارك وتعالى مشركين عين إلا شفعهم الله فيه اذكر لله كي يرجى تبارك وتعالى غدوا كقبليا وقدموا له وحيوا للمريض الى المحراب المحرام كحجيسا وان صرفوا والنقد خلف الامام امامك غدا شيسا يا صفيه ونغرم فسلام على امامك وكدي ثم ودعني ويسوتي صلوا علي وحيغو تكدين صلاه صلاه لا ركوع الله وحركونا وسمانين ولا سجود وحسدونا ونوسمانين لا الله الهو حمده يرحمني انه المخريص الله يرحمنا وانزلوني وحيدت زيام الى قبري قبري لا غريك على محل سترطيب او ايرح بقبري يديغان وقدموني وحي وقدمه وصاهر مريم واحدا من mid luhudkay dhigana markay ay qabrigeey leeygeey oo si tartiib loo dhigeyna mid luhudkay dhiga ba markaas waxa way ambay heelo dhig ay yiraheen markaa wa anzaluni u haydajil ila qabri qabrigeey ala maharin si tartiib awiyan wa qaddamu wa hayharu so galiyen wa xidan mid aw minniya kamida yula hiduni كي يلحدني سيو مرقص بحوهيان لحوطك ويده ومن يلحدني سيو مرقص يقول لك واسكعالي اللهم استعان عليه كلام ويقول لحوطك ويده ده تاتك موعد لك لكن ندبه دقل لك يا وكشف الثوب مرضي لو كفهي دي عم وجهي وجهيك ليانظرني سيوهي ايه واسكب الدمع مرقص المرضي من عينيه اللي بدي سينضاد المراص المراص اغرق لي اممشيي اويقوي ويلي كدبنا مرخوينك سداي دغيا لخدتي ايي مرخاس خوه يا دبانك ووكفايد مراديسوي ايقو او ين يا دبانك وا لوير بنيا سي مرخاس si u qadibna oo ilmiye way dafka soo oo xugo qalbigiisu yar qoyan yahay oo ilmayna ya waxa ay khallaq soo qofka arataa halka kaga imaanayso iyo shar sida u aha iyo sido maantayahay iyo halka uu yeelo iyo qaar ku yeelno iyo sida uu yahay marka aad aragto ismahayn karis marka oo marka subax waayay uu ooyay oo hinti ilmadiba i qoysay يقول يسا مرخا حر مرخا سبحانه وياه اللهم السعى وينزلوني ويتجين إلى قبر قبر لي على مهل ستة طيبة وقدموا واحدا هل مرخا سبحانه وياه ربع أصاقرين ومن بياك مرع يلحد للاحك وكشف ثوبا مرا دي نو فيدي ان وجهي وجهيغا ليان نورا ني سو ياكو واسكبا دمعه المدينه مرخص حبوا يا من عينيه نوبدي سين دور اقرب كان المداس اي امان شيساي اللهم استعوا عليه القران مرخوا ويا قبر يا لدغيا ستارتيبا لمن ادغدغه مرخى مرخي قبر يا لدغيو اسيارتنا والله اخليا بسم الله وعلى مله رسول الله صلى الله عليه وسلم او بسم الله وعلى سنه رسول الله هو اياه واشار لهم الخوان نصيح وياه الشيخ ابو احمد يا الحاكم غير خويصو سالم واسحوي عبد الله بن عمر رضي الله عليه وسلم قد قوين دنت قبولتا هذين بسم الله وعلى سنه رسول الله صلى عليه وسلم وفي روايه بسم الله وعلى مله الله صلى الله عليه وسلم تصلى اخر الايام ركع الله اكبر اللهم استعوى عليه كلا بوحده تقول ايا حريسا ايا عبد كم يراك الله عاصيا حريسا على الدنيا وللموت الناسيا امسيت اللقاء الله وللحد والثرة ويوما عبوصا تشيب فيه النواسية لو ان المرأة لم يلبس ثيابا من التقى تجردد عريانا ولو كان كاسبا ولو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيًا وباقيًا ولكنها تفني ويفني نعيمها وتبقى الذنوب كما هي عرشا عاصي أي يا عبد هو يا كم يراك الله إن سوى إلهك وارقى عاصيا قدو عاصيا حريصا على الدنيا الدنيا قداليان وللموت غير الناصي يلوى ونسيت ان نسيت ميا لويلوسي لقاء الله اله لا كلن فيسام وللحد الحكم يا لويلوسي والصبر عيدي لهردهينا ما ادلودي ويوم عبوسا يوما مرقه عبوسا قمطريرا ما كان مياد لودي او تشيب فيه النواسيا فودا ار هويزون اني لو ان المرء لم يلبص دون حرم صياما من التقاء الله كعبسي ام عدون الحرن تجرغد عريانا من قاومب النطنيا وقد كيس مرقى يسبحيه ولو كان كاسيا من لحوان بها بحب المغضره واللباس التقوى نالك خير وحا خير بدن مرقى حوى تلقى ألاك عبسك ولو كانت الدنيا الدنيا دو تدرم من الدائمة لأهلها اهل كذا لكان رسول الله رسولك الله بأهلها حيا من نال وباقيا من باقيا هذا علم الدين والله يلقى يرينيه نيم محمد عليه الصلاة والسلام بلده لها ولكنها دويض تفني ويقمان ويفني نعيمها نعمل إذي برواقل إذرا ويقمان وتبقى الذنوب الذنوب تهري كما هي السيدة تعير اللهم استعانوا عليه الثلان فقاموا ويستاقين ننكي ملكوا وين وينبرني آغي أي ملكا سبحوه يا ويستاقي اللهم استعانوا عليه الثلان محترما سوى ملكا سبحوه يا ايوه استاقبوا بالازم قعاما مشتمين فضوطوبا الله استعانوا عليه دخولنا وصفف اللبنة بوابدي ايا اللبن كنا من فوق دشايدة وفارق نوى وقال مرخاص ابو حويري هيلو كشب عليه دشيسة الترب عيد واغتنمو غنيميسة حسن الثوابي صواب ونار مرقس سبحانه كفايدهسا نار رحمان الله الرحمن كحقيسا عليه ذل منن قالدها وصاحبها واسيدا عمرق قشمركي وها ويا قبد ياد دغو اي ايات مرقس سبحانه وان انت هيهيسا ايل مرقس سبحانه ضواب مرقس sida loo taaxa gan hore si مرقس سبحانه uu qabato iida la suurqo iyo مرقس انت ضواب مرقس sida uu taxay ayaa wuxuu sameeyay مرقس وانتو بخير باوخويري كورغا دابا يا سموي فاروقي وري باتنا كصدقيس ويروي سعد الله اجل وغه هشيم تبارك وتعالى اللهم استعان وعليه تكلان سعد الله اجل وغه هشيم كو غوران ملخاص و ملخاص الله اللهم استعان و كشوييده و خوري ملقا فقاما ويستاه محترما السوى احترامه بالعزم جوعانا مشطملا في سقم ما كانو علو ويان عبد العزم جوانو ليساغي مشطمنا مرخص سبحانه حالنا هين دودوبن هادان سدو علنميد كنا ودا كفاندي كو دودوبن ياي لاودا ميت كا دوانتو وسفف لنا من فوق دشيدا وفارقني مرخص يفارقي اي وقال و خويري هيلوك شبا عليه دشيسا اترب عيدا و ارتنبوا كقرباي يصنع الثواب اما القذوه ناسم من ذي الرحمن الله الرحمن من الرحمن الله الرحمن الذي يجب منه الله صاحبك طبعا لقد تقنقى عيد اللي قرهك لقد تقنقى مركز بحوية لقد بابورتي اللي صوفون وايه في ظلمة القبر وحالك يبدو يدمر مركز حالك الحدث هو قدرنا إيسا جملة كوان فعليا فاعل بادو صغدر اكونو مرغاسة وحنا هانا ايام اكونو وحنا هانا ايام في ذلمة القبر قبره المقدسة لا ام هوي هناك هل كان معها ولا ابن ابنا معها ابا شفيق نحريس ولا اخو ولا المجر يؤنسني وهذه النقطة وهذه قبره المقدسة بالغايم والد مجرو ولد مجرو قرامه مجدته قيس مجرو اولى حاس مجرو عاب مجرو هو مجدته تكا وح لقيب سلام مالك كافته لي مالك مالو حق عبد مالك و امر خاصه و يعني كلي وحقن غبي حق الغبي حق كل لي حقنا واجبي حقنا واجبي حقنا واجبي حق مال هي مجدته ان الوايت داسينو وييسو نوقنيان حتى كوب لاغادوليو مايو اسيدا داتك سووديرودو حتا ان يير لهلكا waxaa laga yaaba inana markaas waxa weeyaan dhihin اللهم استعان بلنمي دعائنا في القهوه يدينوا وقولك صوابت ايلانو كوسو انو عليه الصلاه والسلام في السيحين. يتبع الميت ميتو حرقى على الثلاث ثلاثه يصدح فيرجع اثنان لا ويصون نقليا ويبقى واحد منو باقي اهنيا يتبعه حرقى يقفكه اهله امكيسي اه خوريي وخرير فيسي يقتلك يا قرامد يا دتي يا اصحابتي يا دتي وماله خوريس نويرقىيانو ده خوري قيبكم ميدا وحويا با حق أهل الجيس محيناه مدرفيه يضوان غرياشي يوحاس وعمله أمال كيسه نور راعيه فيرجع أهله أهل كيسه صنقون اياه وماله أمال كيسه نوازك صنقون اياه ويبقى أماله أمال كيسه كليه باقي همي مجدد ووهل كليه حتى بووهل كيسه مانتا اجشه ووهل كيسه مانتا جوك تايه مانتا وهل فيه عانكسير يغو حتى مانتا قويسه والقرابة قويسه كنتا ق بركه مال لدي مرقس حبوه يا مشاش اسكين اديق اللهم استعوا عليه طولا مشاش اسكين اللهم استعوا عليه طولا غير مرقس حبوه في ظلمه القبر اكون وحن انا يا جلوده في ظلمه القبر قبر مرقس حبوه يا لا ما هو ما امركالك ولا أظن أبنا مجرى شفيقنا محر يسبدا ولا أخو ولا مجرى وآلقى أوه يؤنسني وهلي النقدة وهلي معنا اللهم استعانوا عليه وسلم وحوري رحمه الله تعالى وهالني وحيقار قرقحي صورة صور في العين اشعر قرق اذا النظر المرخي اشي اغتي من هول أرقجح مطلع عمر كان قصي ما شيء قد كان أدهسني مدقا لحيي أو أيه من منكر المنكر والنكير ينكير ما أقول لهم وحا الله وحا نكو إلاه بأن أقولوا أيه أدهسني وحيقا أرقجحي ما شيء أقول لهم أنكو أرقل لحا ومن منكر ونكير سأسوأي نوبنا عن تعلق ماذا وحكروي نوبنا ما أي الذي سيغيبا أدهشني إغاء القيحية قد كان أها ومن منكر منكر حقي سكاء هذي ونكير النكير ما أقول لهم وحي أنك أرى لهابا قد أهالني إغاء القيحية أمرهم أمركوذنا جدا آد ففزعني من إغاء واقعدا للوي فريسيي واقعدوني ده وي سو فريسيان لمادي مرق وجدوا حيكددا له في سؤالهم سؤال شودي ما لي إمسعمان سواك ادغ واخ كسوهر ايلاه يا إلهي إلهي جيو من قصي مسعمان يخلصني إبد بابي فمنن علي يبو غلطايس بعف عفي ومنك حقا كا هادي يا أملي لي اللي انا ديل لهو فإنني أنا موسقو خلهو خرخري بالذنب بالاي وخرخري مورتهينن ذنب بان مرخار قاهمات ارواح ابياد السجود معناه هو واه ويا وحيجا دغخيهي صور خينراهي غي اركن وارغغخ مار كانو عصب اه او هره انا واراج وانا منكر يا مكير وخي ان كو اورد لها باريغ ارغغخيهي ارينتودن ويغا ياابيساي اادنا وانو ارغغخيهي marxaasay soo fariisiyeen marxaasay su'aalihii saddexda ay waydiyeen ilaahu cidi badbaadisa oo qolka saabu tsaay ugu suubta oo aaniga adiga arhayn oo orqajeeyay majjixso ilaahu ugu galaday safiskaaga ilaahu qolka saabitka ay wuso dhambi baan aanigu u xiranahay ilaahu i gaafuro saasweeyo abyaad macna idaaf khabid rayyala muqtada kujiltu tahalani bimaana afza'ani بمعنى حيرني ويغيري ايدنا الرقخون لكن دهشق التحير بالالهه واويرخ وحا كاويري ملح بسخله دا كوين هذا بالو يقانا مرقه الهول هو كنده واهال الى لم لمنا تحايو ومرخه سبحانه يفزعي الرقخا منكر يا نكير والله وملك ومرخه سبحانه الى ملائكته كميده الى الله تبارك وتعالى قبورته ان امر خلق امتحانان ذلك بني ادم ك مكلفين ت الله هو غتل غريت تبارك وتعالى ويا لهم السعاد ولهذا ابن سيد الناس اليعمري الشافعي بامر خلق يوحى يمنكر ونكير فتان في القبور والله فتان القبور ولو الامر ملك قبولته ك امتحانا وينها هالكاس بامر سبحانه وتعالى الله لا يمرخا سحا ويا عقاب يا مرخا النحد اي ديباتوم halkaas ay taala in al murkha al qaheema daataiga bi yar guba kullu nafsin bima kasabat raheena kullu murin bima kasala raheenu yaani qofku wixii uu shaqaysay buur qahaman murkha subha wa yaa u yahay oo murkha subha wa yaa meesha uu jooga waxaaba رضي الله عنه وارضه سحاب ياسي وانا حديث سيحة حديثك اسم القالحاكم يغيركم انا سوصر وانا حديث عجيب اي لا احد وحديث قير لكن معني اسم بان دمري ان شاء الله تعالى حديثك اي سقع رسولك عليه الصلاة والسلام ربنا عزبه حلية رسولك نرقى عني جناسة نرقى عن الهيئة انصاريضة ايو اها مرقى انك محوية لنتينا قبرك مرقى نقاد ايام مرخا سبحانه ورسولك صلى الله عليه وسلم ماشي لحدك اييلك ابو الفريسي انا وانا هديس الفريساناي ووحين مرخا سماد خودا فورليناي مخاصا وحو غدا جلى رسولك صلى الله عليه وسلم قيدير وتي اولي روتي ان نقولك سراه وحرريقه يقف مرخو فكر يو دلكو حريقه ما اوتahay ساسولك وحرريقه وحر مرخا رسولك مليح يسكر سو قاداي كدي با وحولي ابان كمؤمنك مرقادونك كغو اي مرخا اخر او قابلو اي معنى سقراط يو هي هي لكن هو سقراط ويضمن ماتي اني كبخدم بعدين لكن والدنيا ان لغدايو مهر انتسي يدو حلكا مرخي تاغنت ولي النفس يناير كجلتو ايا ملائك با سو دغيوي ملائكه سما دكمنا او وجيع عض وقفتو من قاطه او owd wajiyadoodu qorqaxad moodo waxay wataa buu ila ka fano marka subxawe ayaan ka fan ka fan keya jamada ka ka waxaa way jamada ay ka soo masoo gufagay qabtay farisanaaya dadka barxood samayn daran garmeey aad u eega maay sanu arxaadadna nina wax arxaad oo malaa'idiin markaas subxaawaya muhu ahaallahu musta'an fiicnay ee markaas subxaawaya muhu aha yacne waxa fiicamsi de malaa'idiin dhanba fiican aya wax dhacaysa markaa subxaawayaa in umar ka subxaawayaan allahum saaru ha imanaya malakul mawtii malakul mawtii ayaa kasooraynaya iyagu maxay kasooraynaya way u bishaareynaya si u bishaareysu u degdegaba oo malakul mawt ka ما خاس مدي خيس فريسانيا فدوم فريسانيا ادو ما ارسد انه مرخ نوقف فدوم فد انه معرق لكن ملوك الموت كنقدر فديا مدي خيس فريسانيا اللهم استعن عمره سوالاتي الى اراكم المفوت فديا اريا على الموت و املي على المغريا اللهم استعن بذلك المفديا اللي يرا ضيف marka waxaa dhic marka نفطه واناك سني أصبح إلهي ذنب الله يفكيسه أصبح إلهي أصبح مركاسي نفطه ما أرقى قحيسه سلا قوفكم مركوه دليل في سوء سعود سوما دارك دليل خصوصي عذوك عليه سلا سواء كلي آية رسو عن نساء ابن الدليم أيهم محمد الدليم أيهم ما أرقى قحيسه سلا دليل خاصوا كلهم بآية دليل لكم بآية دهبة بس ساسك الله يسعى وَيَا اَللَّهُمَّ اسْتَعِنْ اَمَّا صَمَدَانْ غَرِيرْكَانْ اَمَّا بِيَهْ مَرْكُو خَوَيَا مَخُو أَ دِنَ عَفْقَ لَغَفُورْ اَسْلَا لُفُورْ سُبْيُو أَهْ تِفْتِفِي دَانْ عَيْل بِي سَاسْ خَلُصْ عَمْرُ رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَتِي مَلَكُلْ مُمْكَ قَادِيَا خُرُسُوكُو يِلْ بَرَسْ كُدَيْمَايَنْ قَنْتِيسْ مَلَكُلْ مُمْكَ مَلَائِكَة كَفَنْكَ عَبْ اَي جَمَادَاي كَسُو قَادَانْ اَي عَدْلْ قَجَمَادَاي كَسُو قَادَانْ وَدَي البرص برفه تعينكم الدنيا قاعدين يسوي دورات بقى وحاي سمينين المرقى ويقاديان دولانا كفان كلكا ودوبيان نفط عدد خاصه عمرنا يعني تدبنا وتجو حق سو بحياه يا ابتو مخصه وخاصة وحلها يوان نفسه فلان بن فلان هل هي بالنفتيسي وخاصة ورسولكو عليه الصلاة والسلام يعني مركز حويان بأحسن أسمائه التي كانوا يصمونه بها في الدنيا ما قلت جعله أدونك وياريا ما قلت جعله أدونك حضوه قلت جعله إلا إلا هم مركز حويان فلان بن فلان بن فلان سأسر وياريا الله أكفر اللهم اجعلنا والله حديث كاس السامين بدل بيو ريب الا احد وهو يري اللهم استعوا عليه والحديث تباع منو قع عليو بدكاه وخ بدا انو قع عليو وباهن ويهي حديث كان مرخص سبحان وله فيعنان لهيبا ان لفظي سبحان وله اذا سالا لقرا او لو شرحو حديث كان فيعنان لهيبا وحض عن مرخص سبحان وله ان كدبنا سماده aahle samaha wadamba sagutini xaga way dawas soconayaan samadaan garowsida markaas waxa loo soo dhaweeyo boqorrada si ka daran ina qiyaasi kirin beu u dhawaynayaan hayarahay kamadayaan way garows soconayaan ila samada kale gaarsiidayaan saada kale markay wax سواد اللغاتنا سواد اللغات باتا سي سووتينايسا سيست حد باكلوريسا سيست حد سووتينايسا تا افراد باكلوريسا تا افراد با سي سووتينايسا مل قادونا تشرادات باكلوريسا تشرادات با سووتينايسا تل حد باكلوريسا تل حد با سووتين تي فضوات باكلوريسا خال كانخيج جوغان بايلاي وار خدايه ادونكايغه و خا قورتي كتابكيسا فذ اليلين ان وعيدوه الى الارض دونك رك عليا فاني منها خلقتهم وفيها اعيد ومنها اخرجهم تارة اخرى هل كان كابوري كولين دونا مرحلان كسوسان دونا كوليا هل كان نفتيسي لا لو سوخيل ولي هذا منكر انا خيري لبا انت ولي نفتيسي سالا سو دويديا دمد طال من يتساوه حسكت احيال لا قلنه كذبالك سوء عمركي انتا صوره ما عطو مرخاص الواتي مالغوى من يمين آير بي صوفر يسيني مرخاص يقولنا يا مرغبك ربك الله سأصور رسولك عليه السلام مرخاص يقولنا يا ما دينك مرخاص يقولنا يا ديني الإسلام مرخاص يقولنا يا إكتسوالك مرخي دك الوشن يوحي سكلمه دا وحي سكفو صور ما وحي سكقيه كلمه دا وروح وحسه الله ما wa salaama aw asaw sidiladi mar qofku lugu jiraa lugu waxa way lugu sabbood wax la gaayaynaa tirado muhaayada iska galu lidha la haya ba laakiin muxuu aha mees meel sahlan ma wax la suuleysan karo ma aha فيقولان له وحيكون ليا ما علمك وما علمك ومحاق ابيسيي ان ارنت يدا ان ربك الله يحيي ان مرقس خدي انتو السلامت حي مهش جوابته كا كا اكرمي سحتاه هلكن مهش جوابته كتنتوارك محاق ابيسيي لو دحايا محاك اوغاتي ان مخينا محمد يا رسول الذي دين صدر دينتنا الاسلام قايت الله انه محكو جات كتاب الله كتابك إليه بأن أخليب فأعمنت به مرخص عن كتابك وصدقت به وأن أرغمي سمارت الضبنين عن كتاب إلهي وليه يأر ونه قيمتا ونه دين باشاق وفضل صنب ونه وليه يسجور وإلهي كنقه يتوارق وتعالى نحيو كؤه بأن ما يسكده يكره كتاب كأن أخليه وأن بسوق كأن اللهم استعانه عليه تقول مرخاص واحد دواقيا سمادا ميد كا دواقيا دواق وا سمادا كا بخيان دواقاس عليا هي عبدي سافري من الجنه اذن خيرون بو سايغاي جنه قulur soo qaada الله اكبر والبسهم من الجنه جنات روقينا سبحان الله وافتح له بابا في الجنه البابنا جناد او قفرح البابنا جناد او ya marka sawu had markaa subax hooyaan kadibna jannada udgoonkeedi urteedi iyo marka wala geedi ayaa u imanaya qabrigeysa miya indha kale qadbal dhaaya is sawado marka sawu kal و امر خدي دغه له نال عياده كوجيتاه ما خذنا انتو كلام معنا انتا ال ان لك وال موسيقى فدنيا ساعدتيه انان ميل عياده الله يرحمه الله يرحمه اينو صنع كاس واقف فيه وانا السنه اذا هو اه انت وليداتنا واخا ودمن من باو يماني urubadam oo wajigi saadi yaabto oo nur qabaxeed yaabto oo dalkii suqurux badan yaa oo udgoon ka soo baxay yaabto barxa su ku oranaya afshir bil ladhi yasuruka adunni lama ma musayum baatu alayhi allahumma musirab afshir bil ladhi yasuruka ku bishaareysa wax ka farxgeliyee hada yawkumka وجه خير وضعه أضياء على هذا المقرد وحي أراني مركة اللهم استعان وعليه تقول لنا عمل كهاجي صالحة قف عالي لا يقول لكي عمل كهاجي صالحة اوهل ايه وقرشا يكيسان ايه اوه كوه اليير اوه كوه ارخم ايه منا مركة لكي عمل كهاجي ويقول لكي وحد مريسة معناها وحكة ربه مريسة shakhsi aariya laga dhig oo ku warqama oo ku eheliyeera oo ku cee qaab hadii markaa u ximaana hadduu si inaara ku eheliyo aqoonta qaba oo ku sheekeyo waka subhanallahu naga wanaag u dar ee baska xummiye ee gaaltaa markuu aduunka ka baxayo ee markaas waxa weeyaan allahumusta'aan waqtigaana ga dhacay malaa'ihii markaas wixay maanaysa malaa'igbaa soo degaysaa oo wajimad هي عذابة وخاصة الفريسانيان انت ارقيسو ارقين لك مارك ملتينو فريسانيان مرخاصة الان اياتوها النفس سو الخبيثة صبح نفيها يحمي الى سقط من الله وغضب عرأها قيلها يكتب صبح بالعليم عرأ الله صبح كذبه نفطه دي بيسا جيسك وطلبه كوكالحيا عيسا وقحيا مرخاصه كالسيوية خلق khaasay ku baa googooyaa isaa markaas waxaan markaa walaqaba kaddib saabuuga soo wada saaro baa kusoo boodaysa malaa'ikii marayaha cadaabka wada jati kaddib cadaabka ku duubayaan kaddib waxa ay samaynayaan samada iyo la fuulayaan سنكا لقوانا ترسميه فرقا سواء الله رانيه وفلان بل وفلان ونحن نقول بأقبح أسمائه ما يقولون عبادونك يلوبيه ريه يحوين جل إراءي الصماء لنهو قيران كدب لوهو فضل ما هي الصمدين الصمدين لوهو فضل ما هي الباب كان لغفضه على الدين بي. فرقا ورقا فصولك فرقا سواء الله أخليه آيات القرآنك وَلَا تُفَتَّحُوا اللَّهُمْ أَظَّابُ الصَّمَاءِ حتى يرجى الجمل في صنب الخيال آياته أخريف إلهي مرحبه أكتبه أكتبه سواله إذا لا تضيه إياه البابل السلام عليهم إياه وحاكو قلت الكتاب يسأل دهي في, في سجيني في الأرض يسوك لا تضغط التوقاص يسوك سجيبك إياه حالك هكو قراء الله أكتبه وإن الفجار الذي في سجين سواء يبغى حالك هو إياه بحالة سعيني أن نفسي سملكه ما ينطل يميسه ونحن نبي بنتساء تصل الى سوت وقال صوت قران كان بوخري ومن يشرب بالله فكانما خرجا من السماء فتخطفه طير وتهوي به ريح في مكان سحيق نفسي سامر قلوب سو عليا لابد ملقا وين يسافرينان مرقصو من رجل الذي بعث فيكم ضايا khaasay meeqa sahul iyo wadawaqiimada ee baabada samada aboonkay u baheen bulsheegay ee goo naato we socaada albaanna naato qofra darnaanna wax xirabal daaya wadaayna qureelkeeda iyo ummigeda ku soo baxaya qabrigeysa qabrigeena wala isku soo dhuuxnaa labadiisii اللهم لا حول ولا قوه الا بك ابن محمد ااد فؤاد خن او, أو ريه او سي بالذي يسوق وحكم حمايق ما تدق شعرس مخاضاي بوخ داهي وجيرا وشرب وداهين نكاس بو داهي مرقاس خاويان شرب ودايو ها عملك هي خما ايانا هي بو مرقص. داهي يا رب يا ساعطه انا اريد ان تراحته انا لقب داسد ولي جنوه كور رب يا ساعطه انا اريد kaasana wuxu dhahay amuca haan kaasana wuxu dhahay marka subax weeyaan allahum musta'an wa narsana ee mu'min ka ahaa sunu wuxu dhahay rabbiyo saacadahodii bu dhahay subhanallah inna lillahi wa inna ilayhi raji'un laa na'ud billahi yarisaq rahimahu allah ta'ala taqasama al ahli ahli markaas waxay qaybsadeen naari xoolahaygi وصار مجموعة كلنا بيداس وهذا هو حيث يجعلني حيابو يدي صورة صور في العين شيء إلى نظر الملكي آياتي من هول أرججح مطلع إن أورشي ما الذي شيقي قد كان أدهشني من قويري ومن منكر ونكيره ما شيء أقول لمن قويراه قد هالني وحي أمر قويري أمره أبركولي جدا فافزعني فأفزعني مرقاس شقائر القحير وأقعدوني ويسوف فريسيا وجدوا وحي كددارين في سؤالهم سؤال شو لي ما لي مصناني سواك أذر وحك الصواهري إلهي يا إلهي إلهي قيو إله من يخلصني عذب البعضي فمن علي يقول الله يصبح عفو لافتان منك حقاكا هذي يا أملي إذي ديلة اللي يعلمني إذي ديلة اليوم فإنني عنيقا موثقوح اللي وحرة بالذنبي مرتهن الذنبي يا سيد رحمد واحد تقاسغ الأهل وإهل كي يويقي بسرين ماليح والله يقول بعد من صرفوا انتهي النقضين دوذيت وصار وزلي دنبي يقول نوحوها هذي على ظهر رفر قيقوا فأثقر لي مرخاصي حسلي تتواصل الاهل انقي ويقي بسرين بعد ما لي حوله يجي بعد ما انشرف انت النقلان دميد وصار وزر ذنبي جاي ونوحو اهادي على ظهر يطور خيقه فاقلن ويسليه مركه مركي اي داتين سو نوقدان خوري هي سيبا لاقيبسن او دبلو قيبسن استمر ذنبي سيبا اسليه قفكه ذنبي سو استمر واستبدلت ويبدلتي زوجتي زوجتي ذو نبع لنزوج لهاي رسولنا دي وبدلي أني قد بدل كيقع وحكمته حين وديه على الأموال حواليه والسكن قريه وصيد الولدي المهي وحاو قد اكتب عبد المدون ليخدمه سيه وشقيه وصار المالي حولاه يقول وحيوها ذي اللهم يقع حلن حلال بلا سمان الحق العام وليه أشيخه حولاه يبع لقيف صديق zawdara idii baa min kale si guursatay gurayga iyo xoolaha igii u dirto xukuma ilmaha igii baa isaga u shaqeynaya sida doonkiyo kale xoolaha igina اذا ما قال ربي ام استحييت تعصيني وتخفي ذنب عن خلقي وبالعصيان تاتيني فكيف اجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني اصلي النفس بالامال من حين الى حين وانسى ما وراء الموت ما ماذا بعد تكفيني كاني قد ضمنت العيش ليس قد ليس الموت ياتيني وجاءت سكرة الموت الشديدة من سيحميني نظرت إلى الوجوه أليس منهم من سيفديني سأسأل من الذي قدمت في دنياي ينجيني فكيف إجابتي من بعد ما فرغت في ديني أبياد أسوحي تلماميان المرخص أسوحي إلهة كحشورته والمعسية ليس كديس والإلهة كحشورة طوارق وتعالى وقمره قياما لحصوصته ودعقابته لا حصوصته وقد اسقده سمع السيادة اي واستبدلت ويبدلت الزوجي زودته زودته زودته زودته باعلا من زوج الله ينصفناه بدليه انيق بدلك ايقنا وحكمته وحيوضه ابتعال الاموال حواله ايو والسكن قليه وصيرت ولديه المهينا وحكاي سيسي عبدالنا ضن يخدمه وسيو شقهيه وصائر الماليح والاه ابن الله يغوصنا ذي حلا حلال بلا ثوانٍ لا فاتقوا غرن لك الدنيا حدو ينه كدغين الدنيا و وزينتها و دلالك المرحطه حوش الصلاه و حالته سدا ايت هي الدنيا دلالك انه قديم بكري في لها سلاي كو سميس ايق في الاهل اهلك و الوطن وطنك وانظروا حاله الى من قف الدنيا, الدنيا كوبه باجوعيها دمانت هل راحه مَكَ يَرْغَى حَيْسِمِنْهَا حَقَّيْلَ بِغَيْرِ الْحُمْلِ وَالْكَفَنِ كَفَنْكَ يَئِنْتَ عَلِكَ الْأَمْرِ لَا يَمُوِيًّا صوره ما الدنيا مرخص وحاوليان هكو داقل مرخ زعل فؤاد عن الدنيا وزينتها فصفوها كدر والوصل هدلان كتابك ورنكم الله في ليا صوره ما حرير كذنوها سافقه نواء ألوئي بوضويا فدوية سدع زيادة المرء في دنياه نقصان وربحه غير محض الخير خسران وكل وجدان وكل وجدان حر لا ثبات له فإن معناه في التحقيق فقدان يا عامر لخراب الدنيا مستهدا بالله أقسمك بالله هل خراب العمر عمران كتابك أوراينكم أرلي أرقاكم وحواي أنهضوا حواي صورة فالي واي آه. أول بقاءة عندنا جري. هي الأمور في الدنيا دول كما شاهدتها فلا يغرغن بدي بعيش الإنسان من سرغه الزمن ساءته أزمان فلا تغرغنك الدنيا الدنيا لك الدقين وزينتها يقرح وانظر حات في رسالة فعلا سيقص من يسير في الأهل إلكا يا والوطن وطنك وانظروا هذا التائل الى من رفض حو وديه ادويك وهي دمانتت هل يرغى منها ما كرغى حيث ما كاني بغير الحنض والكفن كفن كاير يا الخير الامر يموياني واختلوا كهر الدويا هو معنى مر الى انه شهد انما مصدر من السماء فاختلد به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا وجعلناها حسيدا كأن لم بالأمس كذلك نفصل الله يأتي لقومه يتفكرون معنا ملب إلهي لتوارخ وتعالى الله بينه عليه الصلاة والسلام حلو كانت الدنيا تعدل عند الله جناحا ضعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء هذا يدونك أدو يدونك ilaahi actiin saqiima iyelahaydo ayuu mesela kanaa agrobkeed kanaa oodhmaa agrobkeeda kaliya haday leekaan lahayd ilaahi galka ka kabashdiya kaman wa raamiyaa laakin waxa galka wada sii ra yaa waqiiba dadkeeda weeya macnaayna waxay adna murkaasooday ah ani in muuminka dunyow walahay galka wala sii aad leedahay tasawuf fikrad jira soo ogin taa buu fikrad jira adiga abaa mudmaa in xal lagu أظه هداد طف ونقسمتها إلى آخرات مناطعة آخرات مناطعة يعني اللي قد دالي المرغ بالمناسبة وحكاسي الدرام معينة حلال طف وادو شقيسة اللي بمالي لذلك وحكاسي الدرام حرام إنو شقيس حلال ميركي وكتغو حلاشي وكتغو ومرغة وناكي وكتغو ريب عنقو النقضة ورهيب دو عنقو يا اللهم استعانوا عليه تقول وايح و اريد مرخه خذ القناعات قناعه من دنيا كدنيتك قناعه كقاده رب بها انت ارغالك النقو لو لو يكن لك هدون لم يكن لك هدون كو سنان لو لم لو, لو حد لم يكن كنا كو سنان لكادغا الا رحمه jirkaaga inaad ur qaxaysan mooyaaney hadii aad adanka lahayd oo aad marka subaxay akhrada ka fikiraysoo oo laakiin adoon ahayn qof adoon qof markan ur qaxaysay sawir khawataada ahayn ee qaraacada kugu filan muqleeyaa wax weeye wax kugu filan oo daruurigaaga ah oo qanaacada ah inta ka qaado hadda door in aad adduunka ku falkaysato ugu leeyahay ba taa doonaysana hatta wa hawiyan hadi fa xa jirka adoonayso ina ku raqaxaysto ma ina marka ku qanaacada muhiimah halka laba macna markaa baysoo ku fasilayna macnaa ku wad hawiyan qul qanaacata qanaacada iyo wax ku filan qaado min dunyada dunyada ka qaado warba biha ghalina kun maqor law lam yakun haduna qusnaan lakka adiga illa raahatu يعني هذا هذا هو هدف آخرى لأي هذا وحال قادة قناعة هذا هذا هو هدف آخرى لأي هذا ينجبك الناس ويقوم بحيث كلمة وقراتنا ينبغها وقفها كي يسمى معناه قدوا أسلا معنا الله بعض لو لم يقل لك حتى لو لم يقل لك حتما نقصنا للراحة البناء مهين حتى دون يسوه ويقوم بحيث يسوه انت قناعة قد راحي معنا الله بعض السلا سادت النبي من اسلم ورزقه كافا في عوان الحكم بين المسلمين كصفا فايل قال الفلاح من اسلم ورزقه كففا وقنعه الله بما آتاه رسول الله الله عليه وسلم في صحيح مسلم يا وحال ما نقف قف اسلامي او غانسبي او لو قرزقه وحكفان وكان ضدني الهنا وكقنعسيه وحي وسيه في جامع الترمذي وغيرنا وحقصن من أصبح منكم آمنا في سربي معافاً في جسده عند وقوة يومه فكأنما حيز له الدنيا بحذفيرها قفك عاف مالقبع يقولون يقولون كيف يصبح عاف مالقبع سعاكم من هنا حافظه لكي سوى تواسين بأجره من هنا عاف مالقبعين بأجره يا انت نصبح عاف مالقبعين وحلعونينا صلى الله عليه يا سعاكم من صور والمراسة يقولون عليك قرر الموزين دي أرزمت هاي سوما دي محايا بي جلس كتها جلسا مرسا بقر قي بي كتها جلسا مرسا الحمد لله دع الله أكبر المركز وحاويان تاسويان قناعة النبي صلى الله عليه وسلم كدوا عيسوا يحوله اللهم اجعل قوة آل محمد الكفاقن قوة النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام اهل الكلسي الهير كيس قوة كوذي له وحكو فلنقذيك ونكبر ميبا خذ القناعة قهاظم من ديّاك ديّا لك القهر وارض بها وارض بها القهر لك لو لم يقل لك هؤلاء قوصنان إلا الراحة البنن حتى إلى الراحة البنن ويوأخ لداده دورينا قناع على قوفنا هي القناعة فنزمها تعيش ملكا لو لم يكن منها إلا الراحة البنن وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راحا منها بغير القطن والكفن مثل هذا مثل هذا مثل هذا القناعة كنز وكنز الغنى فصقت بأذيارها متمسك فلا فلا ذايرني على بابه ولا ذايرني لهم من همكم فصلت غنيا بلا درهم امرق على الناس شبه الملك الله اكبر كنت خاسم دايما لا موده تهجر مرة ما دك سدح صدق ما حنا ما هي و قناعه من مدك تهجر هو حقنا من قلبي والله واحدة معه ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى عن النفس حواف الغنة تتلمذ حدوى يا زالي على الخير ننك خير قبير خ... طيو تحسد واد قرن بعد فد بذي بير... معناها بيرتان كدبذي فمرن ملو يا زالي على الشرق ننك الشرق قبير طيونا موقوف أنت موقوف من لقد رسادياتها على الوحن الضعفي أنا إلا تعلمته حضر هذا الخير منحانا كسبته والخير مركز حوية شقيسته والدار ونعيث انقضته منه القرآن حضر هذا مركز حوية شرق القرآن الذي يضعف القصوة يوم تجد كل نفس ما عمل من خير محضرة وما عمل من صوء تود له أن بينها وبينه أبدا بعيدا أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله روض بالعبادة ما لكي قيامه وما لنفر به الوحياء الكسبطي أو خير سواء حاذر يوحياء الكسبطي أو الشرق اللهم استعانوا عليه الثلان فمن يعمل مثقال درقة خيرا يره ومن يعمل مثقال درقة شرقا يرى اللهم استعانوا عليه الثلان يازالي عشاء خيري لكي خير قبلتا وتحسد واضدرا بعده برصاد ويثمر منه يا زارع الشرغي من الشرقة بيرطيو موقوف أنت موقوف نتكون دلتان باتي على الوهن الضعف إياه وحبكا مجرام هذا ضليا أن نفسه مفتنه سرعيس الأهل كفي كجوكسوف عن العسيان مع السيارة ذنبي قداء إذا بدر قداء محينا حد قدوك الجوجي وقتصي بيوحاك كسرطان فعلا فعل جميلا وقرح بذن لعل الله إلهي مرخوح مريحي يرحمني من حرع يا نفس ما في ويحك هو جاي توبي ناتوبه كن وعملي عمل سوى صري حسنا وحولسان عصا وحقيقهه وحو تجازين لو عبال مراد بعد الموت غيره دوتيد بل حسن وراني هذو النفس صدحون النفس المطمئنه النفس اللوامه يا نفس الاماره بالسوء صدح لها النفس ويا نفس طال عضو واتمر ملعمره بالسوء بما انت اعدت nisawa allawama wada yalantin oo malqas wa lawlan ba ku jilteen oo dagaal ba in ka dhaxayoo mar nada ka xiggo marayada ku leedee tii maradii laga nisawa wa mutma'innu ibaadada ayaa ku xasilisay oo ma taqaano wax kale ala bi dhikrillaahi tatma'innu alqulub muyaana warqala ma taqaano miya diinisu waa naqaad iyo xisaabi كفي كجوس عن الإسيان المعصية ذنوبته واكتصيبه كصبه فعلا فعلا جميلة وقروح بلنك وعلى الله إله محمده يرحمه من يا نفس النفي ويحكي هو قاقي توبي توبتك وعملي السماء حسنا وحونا حسا وحونا حقيقة تجازين لقوع عبال مرهب بعد الموتك يريد الدبري للحسن هو ناعد ثم الصلاة وشيخو يري وقبق قبيلي ثم الصلاة أمان على المختار كيلا دور تدوش يساغته سيدنا سيد كيلا ما لأ, لأ البرق هلا عنته افتيما في شام يشام ايه وفي يمن يمن الله مستعانه عليه يشام بوكب الله أصدر يشام بوكب به ثم السلاة امان على المختار كيلا دور تدوش يساغته سيدنا سيد كيلا ومر قس حويا قد ديرتو عطف تفصيل معث البيان مبدل بالقدوس مس والصلاه امام ارا المختار الذي دورته دوشي ساعته سيدنا سيد كان دوشي ساعته ما لؤلؤ البرق لله انت افتيما في شام الشام الشام وفي اليمن اليمن انت ادون فجره ويا الى الشام يمانه بابانه دوهرو بابي هذ اللي هو مر قس حويا نق لاسيو ادوك نق باللاسيو سمرد ادون والحمد ما لله إلهي بأس سقناتي ممسينا الليه قلبتنا قريه ومصبحنا الليه وبرنا قريه أما ممسينا الليه إن قلب يسي ومصبحنا الليه إن بريه بالخير خير نقول بريه يوالعفق يو آفتان يوالإحسان يو ونادي صنفل والمنني يقلط والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى الله وسحر صلى kitaabti amr risaaladi halkaas ay noogu dhamaatay ila waxaan ka bedelayaa wixii aynu ku gafno ilaahay haynoo da miidhaaf waxaanu asiinanaa ilaahay miisaan qaxsaankeenuu